وَهُمْ مَا يَحْصُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَانَ يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَن تَعْلِيَ نَامِيًا عَن دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ونقول الذين ظلموا ذنقو عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا سئل عليهم آياتنا بينة قالوا قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يقذّكم عما كان عما كان وكفروا للحق لما جاءهم من هذا إلا تحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا, وما أرسلنا إليهم قبلك من نذين وكذب الذين كذبوا رسولي فكيف كان ناكيد؟ قل إنما أعرضكم دوائدة أن تقوموا لله مثنى وقرادا مثنى وقرادا ثم تتذكر ما بصاحبكم من